1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. 8.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 هوَّذ أَم زَل عَلَكَ الكتاب الكِتابابَ مِنْهُ آياتة مُحْكَمةٌهُ أُُّكِتابَهُ أُُّ الْكِتابابِ وَخَرُ مُتَشابَِا فَأََّ الذي نَفِي قُلُ بِمْ زَيٌُ فَيَتَّبِعُونَ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 سَيَأْتِي يَوْمٌ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْقَوْدُ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 وَودَكَلَ لَُم آيَةٌ فيِي فِي أَتَيْتقَتَافئةٌ تُقاتنُ فيِي سَب لللههِ وَخْرىَ كَافَِ وَخرىَ كَافَِةُ رَنَهُم مِث لَهِم رَأِيَ العين وَلَّهُ يُأَيدُ بِنَ الصدِهِ مَشَ إن في ذلك لعبرة لأولي الابصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَوْ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا رَبَّنَا إِنَّ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 وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَادُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۚ وَقُلْ لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاو والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن ناصرين.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 وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه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 قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهِ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد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 وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقٌ بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصالحين.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 ذٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذ يَخْتَصِمُونَ إذ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وكهلا وَمِنَ الصَّالِحِينَ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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم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 قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرين اذ قَالَ الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فمقل الذين كفروا الى يوم القيامه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 وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ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 سَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبَتَتْهِ الْفَنَجَ عَلَّنَتَ اللَّهَ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ فَإِن تَوَّو فَإِ اللهَّه عَليمُم بِالمُفْسِدينين قُلْياَا أَهل الكِتابابِ تَعَلَوْ إى كلَلمَة سَوائِم بَينَناَا وَبَيَْكُمْ أَللاا نَعَبُدَ إِ اللهَّ أَللاا نَعبُدَ إَِّ اللهَّه وَلا نُشرِكَ به شيئا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَادُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَأَ أنْتُم هَؤُلَاءِ حَادَّثْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَادُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِعِلْمٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا هو الله ولي المؤمنين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 وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأَمَّلْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأَمَّنُ بِدِينارٍ لَّا يُؤَدِّ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا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 الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي دون الله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 وَإِذ خَذَ اللهَّهُ مِثَاقَ نَّ بِّينَ لَمَا آتَيتُكُم مِن كِتَابِ وَحِكْمَ ثمَُّ جَ أَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَْكُمْ لَُؤِّنُ النَّ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 أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبَغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمٍ وَمَا نزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم اولئك هم الضالون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 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه مِن قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين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 ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءً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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 وَكُ تُم على شَفَاحفْرَة مِنَ النَّارِ فَأَ قَدَكُم مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيّينوا اللهَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَ عََّكُمْ تَهْتَدُون وَْلتَكُمْ مِنكُم أَّتُ يَدِعونَ إلىى الخَيرِ وَيَأمررونَ بالِالْمَعرُوفِي وَيَهَونَ عَ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 فَأَمَّا الَّذِينَ سَوَّدَتْ وُجُوهُهُمْ فَأَثْقَلَتْهُمْ بِذَنبِهِمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ ففي رحمة, فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَمْ آمَن أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَّهُمْ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّكُم إِلَّا أَذًى وَإِن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 وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ إِنَّ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 كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صَرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 وَلَّهُ وَلَمَا وَعَلَ اللهَِّ فَليَتَ وَكلِمُؤمنِنون وَلَ قَدنَ صَرَكُ اللَّهُ, الله بِبَدرون وَأَنتُمْ أَذِلَّ فََّقُ اللهَّه لَعََّكُم تَشْكرون إِذْ تَقول للِمُؤمننينَ أَلَ يكفِيَكُْ أي ومِذكُْ رَبّكُم بثَلاثَةِ آلَ ف مِنمَلائكَةِ مُم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 وَجنََّةٍ عرْضُه السمااوَاتُ والْأَْضُ عدت للمُتَّقين الذيذينَ يافقُونَ فيِي السََّّّاءِ يضَِّ وَكَاضِمِين الغَيض وَكَاضِمِينَ العيضَعَافِينَ عَ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 خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا, فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين فَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَل علملَمَ اللهَّهُ الذينَ آمَنوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُم سُهَدَ وَلَّهُ لا يُحبُّ الظالِمِين وَلُومَحصَ اللهَّهُ الذينَ آمَنُوا وَيَمحقَكَافِرين أَمْ حَسِبَةُم أَ تَدَخُلُ الْ الجََّ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 وَمَا مُحَّدٌ إِلَّا رَسُولٌُ قَد خَلَتْ مِنْ قَبَلِهِ روسُل أَفَإَِّ تَأَنْقُتِ لَ قَلَبَةُمْ عَلَ أَعقَابِكُمْ وَمَي يَ قَلِبَ عَلَ عقِبَيْهِ فَلَ يَضَُّى اللهَّه شَيْ وَسَ يَجزِ اللهُ, شيئا وسيجزي الله الشاكرين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 نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيونَ كَثِيرٌ فَمَا وَالُوا لِمَنْ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ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 والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين بِاللَّهِ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا هُم مَّأْوَاهُمْ النَّارُ وَمَا مَأْوَاهُمْ إِلَّا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 وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةِ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْمُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم رَبُّكُمْ بِغَمٍّ لِّكَي لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ لَّكَي لَا تَحْزَنُوا مَا فَاتَكُمْ وَلَمَّا أَصَابَكُمْ وَلَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعملُون ثمَُّا أَزَلَ عَلَْكُم مِ بَعدِ الْ الغَِّ أَمَنَةًُّ عَزَي يَغْشَطَِ فَتَ مِنْكُمْ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 يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا ظلموا كانوا عندنا ما ماتوا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 لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله ذنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم مِنْ لن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 وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ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 قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ المؤمنين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 لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ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 وامل الظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا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 فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وَمَا عند الله خير للأبرار وإن